إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا أولادهم وخرجوا من ديارهم يعني بيت بناه تعب عليه وأست ثم خرج يا ربي ما الذي أخرجه وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله قدموا أرواحهم يا ربي هؤلاء ماذا يريدون أولئك ماذا يريدون يا رب أولئك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 وليست والله اقتصادية فقط. تعال وخذ هذا الرجل يحكيه لك رب العالمين في كتابه العظيم. رجل كان في بيته أربعة عشر ولد. يطوفون حوله. لبيك يا أبي يا ابي لبيك أمر سم والناس كلهم يعني يحترمونه. إذا دخل إدبي إذ الأولاد يفرشون له الفرش ويقدمون له. وهذا عن يمينه وهذا عن يساره. فجأة إدبي القلب يكسر. ما تأبلك؟ فتقطع قلبه كيف لا وقد قطع من ذاك القلب قطعة ثم فجأة انتهى العزاء اللي يموت الثاني الثالث انظروا الى الصدمات اربعة عشر ولدي متون ثم بعدها المال اللي عنده كان يصرف على نفسه وعلى زوجته وكان على الاقل يأكل ويتحمل هذه الصدمات ويرجو الله عز وجل بي بحالتها الاقتصادية والمادية تنتهي تماما ثم لما انتهى الامر بدأ البلاء والله ما عمري رأيت تقرير في حياتي طبي مثل حالة ايوب عليه السلام وقع مقعد صار لا يستطيع ان يحرك نفسه ولا ان ينظف نفسه ولا ان يطعم نفسه ثم فجأة يبدأ الجلد تساقط اذا حرك تساقط جلده ثم مسه من الالم ما لا يكتبه هو كتاب ولو ولف اهل علم النفس مجلدات لن يصفوا حالة أيوب النفسية فضل عن حالة الاقتصادية أو المرضية ثم فجأة تذهب زوجته حتى تشتغل عند الناس حتى تطعمه لقمة عيش وإذ برب العالمين يذكر لك الكلمات التي تحرك بها لسانها وأيوب مكسور وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مستني الضر ما نستطيع نحس فيها لين نفقد أحد أولادنا تم نحس لو فقدنا أربعة لو رأينا غرف الأصطال فاضية بنحس إيش معنى مستني الضر مستني الضر وأنت أنت من؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لكن من الذي يستطيع أن يطبط تلك الجراح من الذي يستطيع أن يعالج تلك النفسية وإذ بكتفاجأ في الآية الثانية بل أول حرف ليس أول كلمة الفاء الفورية فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر سبحانك يا رب بدون تقارير وبدون أي تحاليل بدون أي شيء فكشفنا ما به من ضر وآسيناه أهل ومثلهم معهم امتلأ البيت مرة ثانية ورجعت الأمور كل هذه يا رب وانجت رحمة من عندنا ما قال بعدها رحمة من عندنا وذكرى لمن يا ربي وذكرى للعابدين ايش دخل يا رب العبادة فالرحمة اسمع الآية اللي بعدها واسماعيل وادريس الكفل كل من الصابرين وايش وصلهم الصبر وادخلناهم وين ادخلتهم و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 يقول سبحانه متكئين فيها على فرش لن يطفلك لك الفرش لأن العقل ما يتخيلها قال بطائنها اللي داخل الحشو المحشو دائما أرخص من اللي بره ولا لا دائما أي ترى موكيت اللي داخل ترى أرخص من اللي بره اللي بره هو الواجهة الله ما يصف لك اللي برا لأن عقلك لن يتخيله ولا خطر على قلب شر فيصف لك بعض الأشياء اللي تعجز عقلك لكن على الأقل يقرب لك بطائنها, بطائنها من استبرق يا ربي هذه البطاء من استبرق تعرف أي يعني عن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 فهكذا تحصل وأحصل إذا دخلنا في رحمة الله نعم والله هكذا نحصل وتحصل إذا دخلنا في رحمة الله لن أنت ذاك الشاب عمره 33 سنة في المستشفى في العناية المركزة لما ساءت حالته وترددت وترددت انزيمات الكبد ارتفعت اللونة اطلع أصفر انزيمات القلب ارتفعت وبدأ القلب يضخ بكل صعوبة الضغط نزل أعطيناه كل الأدوية القابضة للشرايين والأوعية ما زال القلب نازل فكنت أمر عنده جيت وقلت له آيات أريد أن أذكره بأعظم كلمات فقلت له يقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن كلاكي من غسلها الآن وغيرنا في المستشفيات جالت تنتظر تنتظر السراء ويمكن يجي السراء والأنزيمات ارتفعت ثم تدخل العناية ثم بعدها الله أعلم بحالها من الذي يغسل كلانا الآن أحبتي أليس هو الرحيم جل جلاله 36 مرة تغسل الآن فقلتنا إنا لله وإنا إليه راجعون التفت إلي والله لن أنسى تلك النظارات ما حييت أعطاني درس بدلا من أن درس بذاك الوجه الذي يشع منه النور قال أخي والله أعلم أنما أنتم أسباب أنتم أسباب وهذه الأجهزة والعناية وكلكم والله أسباب وأنا لا أرجو إلا رحمة وسبب الأسباب سبحانه ثم ذكر لي حديثا رواه أحمد ثم والله لن أنسى حينما طأطأ وبدأت تنزل الدمعات ثم رفع رأسه إلى السماء والله كأنه ينظر إلى أحد ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذ بالقلب يضطرب ثم بعده أتى حالة من الاضطراب يصير القلب ينبض بهذه الطريقة 220 على الجهاز ثم فجأة خط حاولنا إن عاشه به قد فارق فارق الحياة آخر صفحة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تعرف ما معنى هذا الكلام وتعرفين يعني خرج ومعهم وعد إذا رأى محمد عليه الصلاة والسلام يوم المحشر أنه هو الذي لا ينطق عن الهوى. قال لهم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لكن لاحظ حبيبي الغالي وأختي الغالية قال آخر كلامه ما قال أول كلامه لأنها سهل في الأولى نقولها وسهل نقولها في النص لكن في الأخير كنت اليوم في أحد السجون فرأيت أقوام في ذاك السجن فتكلمت لهم عن موقف وتذكرت وتشعرت, موقف وتشعرت رحمة رب العالمين قلت لهم الآن أحبة الآن الكل فينا لستم أنتم المذجبون إحنا علينا سوابق كلنا وأتكلم عن نفسي ترى كلنا يعني بعض الناس يفكر ان احد لما يتكلم او يلقي محاضرة هذا ما شاء الله عليه ما عنده اي ذنوب والله مساكين نحن فقلت لك كلنا قلت كلنا مذنبين وكلنا لو تراجع صحائفنا مع الله عز وجل تجدنا مستحقين لثوابق لكن قلت لهم الآن إذا خرج الواحد ورجع عليه سابقة الآن أنت يخط عليك واحد ثم تسامحه يجي تأسك منك تسامحه لو أخطأ عليك مرة تانية إيش تكون ردد فعلك تطلع له السابقة الأولى وهي واحدة بس مع العلم بأنك أنت ما حركت له قلبه صح ولا أجريت له دماء ولا أقمته على أقدامه ولا فتحت عينه غير أعمى ولا أعطيتها آذانه غير أصم انظر لرحمة رب العالمين يقول تأتيني وعليك ثوابق ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع بل جاء رجل عليه ثوابق وجرائم لو كان بيدك تحكم عليه لفتتها ولو كان بي ايديك اي واحد فينا حكم عليه لقال هذا ما يقتل هذا يقطع تقطيع اربا اربا قتل تسعة وتسعين هو ما قتل تسعة وتسعين شخص هو دمر تسعة وتسعين بيك هو دمر تسعة وتسعين لو تخصي عدد الايتام الذين خلفهم هذا كم من سيرحمه عدد الايتام اللي خلفهم لا يحصى عرض أرامل تسعة وتسعين ثم جاء لعابد جاء ذاك الرجل أحس وقال هل سيغفر لي ربي علّه سمع آيات تتكلم عن الجنات علّه سمع أنه قد يحرم من يوم أن يجلس على الأرائك الخدم الذين عنده إذا رأيتهم الله يقول لو تراهم يئيتنا قلوبنا أحبة نستشعر هالكلام يقود الله إذا رأي لو ترى الخدم اللي في الجنة إذا رأيتهم حسبتهم لئلأم ثورة وإذا رأي انظر اي مكان هي اختنا الغالية تخرج من قصرها فتنظر في ذاك النهر ثم تنعك سورة ذاك القمر على صفحة ذاك النهر الذي هو وجهها تنظر الى نصيفها لا يصفه واصف قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف لنا قال نصيفها على رأسها والذي بعثني بالحق خير من الدنيا وما فيها الجمال والابداعات والزخارف التي فيه لم يخلق فيها في الدنيا ابدا كل الدنيا ما تساوي نصف وفستانها ذاك الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام له سبعون طبقة شوف سبعين طبقة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل فأشتاق هذا الرجل لتلك الجنة لكن ليس له سبيل إلا رحمة الله جل جلاله فجاء يطلب الرحمة أحث قلبه أنه يحتاج أن يغير أحث قلبه أن له رب قد حلم عليه من أول ما قتل الأول والثاني والثالث وهو الذي يحرك له قلبه وهو الذي يجري عليه أنفاسه وهو الذي يقلبه ويكلأه بالليل والنهار وهو الذي أعطاه تلك الكلة وهو الذي شق سمعه وبطره ولو شاء لاقعد ثم جاء إلى عابد المسجد والله لا يرجو إلا رحمة الله والله يراه سبحانه قال أنا قتلت وقتلت هل لي أمل برحمة الله عز وجل هل ممكن أعطى فرصة أن أملك قطر في الجنة رأى رأى الرجل قال وكيف يرحمك الله عز وجل والأرامل والأيتام الذين خلفتهم كيف تريد الله أن يرحمك فلما رأى القضية بهذا الشكل قتل ودمر عائلة أخرى لكن قلبه ما زال ينبض ما زال قلبه يريد رحمة الله فذهب يحسبك يتألم صحيح أجرم صحيح صحائف السوداء لكن جاء قال للعالم أنا فعلت فعلت حتى آخرهم عابد يصلي زكي دخلت عليه وقطعت رأسه على قالت 99 ما ندري عنهم لكن هذا قال جالس جاء يصلي قطعته وقطعت رأسه قال ذاك البطل يعلم مقدار رحمة الله عز وجل لمن صدق لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا لمن أحس أن الله عز وجل يجري أنفاس أولاده أمامه، لمن أحس أن ابتسمت ولده من الله عز وجل لمن أحس أنه والله لولا الله، والله لولا الله ما أكل لقمة في الدنيا هذه، يعلم أنه والله لولا الله ما أبصر نوق في الدنيا، فقال ومن يمنعك من الله؟ وكيف أنا أقنطك من رحمة الله وهو يقول في كتابه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا الله قادر يقود الذين أذنبوا لكن استخدم واستعمل هذه العبارة أسرفوا يعني هو عند ذنوب الدخل النار لكن زاد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله أحسنت من هو الله أردت التغيير إن الله يغفر الذنوب لكن هنا سيأتيك بليس يقول صحيح بيغفر لك لكن الصغائر أنت سويت بلاوي قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صغائر وكبائر إنه هو الغفور الرحيم انظر بعدها ما قال إلى ربكم وأسلموا لك. فقال وفتح له الأبواب قال الآن تريد أن تتميز مع الله هذا الباب مفتوح هذا رب العالمين لكن سأقول لك نصيحة هذه بلد لا بد أن تغيرها لاحظ ما قال له غير مجموعة الرجل صادق عند لو يقول له غير وقطع يدك قطعها في سبيل الله قال أغير أغير ما قال لا والله أنا أبغى أتوب هنا ولا أريد أطلع خرج وترك أهله ونازه يريد رحمة الله صادق الرجل يا جماعة القلب ينبض يريد أن الله يرضى عنه يريد أنه وقف بين يدي الله وفتحت صحاء جرائم إذ بها بيضاء كلها قد بدلها الله حسنات ومشى في الطريق وملك الموت قد مشى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك من السماء وإذ بذاك الرجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت جاءت الساعة لن تتقدم ولن تتأخر لكن البطل استغل الفرصة وتقدم هو ومشى ومشى ومشى فيصف لك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له حينما نزعت الروح وهو يدفع نفسه وهو يدفع نفسه وعلاه يقترب من أهل الخير علاه يقترب من الأماكن التي تغشاها الرحمه تلك بلد أخيار اذهب لها ولعل الله عز وجل يرحمك فدفعه نفسه ودفع نفسه ثم إذ بالروح تنزع وإذ بالقلب يقف والأنفاس لا تخرج ولا تدخل وتبقى الدماء جامدة في العروق وجمدت الأطراف ثم جاءته الملائكة التي تنتظره ملائكة العذاب كما قال نبيع سلم في, في حديث الصحيح نزلت معها مسوح من النار وحنوق من النار تريد أن تقذف بتلك الروح إلى جهنم وإذ بالله عز وجل ينصي الملائكة الرحمة فقالت ملائكة العذاب ماذا تريدون هذا ما قدم خيرا قط أصلا هذا دمر أسر هذا فعل هذا أفسد في الأرض قالت ملائكة الرحمة ولكن خطاه من تلك البلاد إلى هذه إلى هذه المنطقة كلها كانت لله وترجو رحمة الله والله ما حركت أقدامه والله ما حرك إلا قلبه بعد أن علم أن الله جل جلاله عظيم وأن الله سبحانه حليم وأراد أن يستغل الفرصة فأنزل الله ملكا يحكم بين هؤلاء ماذا قال خذي يا ملائكة الرحمة لا أمره الله أن يقيسوا شوف المعجزة حتى نستشعر عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى قال قيس المسافة بين بلاد الأشرار فلأجل هذا دائم حاولي تكونين قرب الأخيار والخيرات وحاول تكون شوف التمن قال قيسوا بلد المسافة بينه وبين بلد الأشفار والمسافة بين بلده وبلد الأخيار وإذا كان أقرب لهذه تأخذ ملائكة العذاب وأقرب لهذه تأخذ ملائكة الرحمة المفاجأة أنه لم يكن أقرب ببلد الأخيار تعرف ما الذي حصل في رواية من روايات هذا الحديث أن الله جل جلاله رأى أهل القرية الأخيار يذهبون ويروحون ويغدون ثم أمرت تلك الأرض بجبالها ومساكنها أمر القرية كلها وغيّر رب العالمين جغرافية الأرض لأجل عبد من عباده وتغيرت الجغرافيا وزحفت الجبال وزحفت المزارع وزحفت المساكن حتى تقترب من هذا الذي عزت على الله خطاه يوم أن خطاها لا يريد إلا رحمة الله وإذ بالملائكة وأين هو الآن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ذاك الذي قتل مئة نفس هو يتمتع في جنات النعيم وسوف يكون موضع الصوت في قصره خير من الدنيا وما فيها. علمنا الله والنبي عليه الصلاة والسلام أن علمنا الله أن النبي لا ينطق عن الهوى. فما دام قال فوالله ذاك الرجل قد بشر بالجنان وسوف يرى مقعده من الجنة وسوف ترى الملائكة ذاك الرجل وت وسلم عليه ماذا فعل؟ القضية الذي فعلت فعلها أنه استغل أحبتي.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 جاءتني رسالة اليوم من رجل سأقرأها لكم نصا أرسل ليها من السعودية يقول أنا رجل أسرفت على نفسي أنا محصن ومتزوج ورزقني الله سبحانه وتعالى بأولاد ورزقني رب العالمين ببيت ورزقني بزوجة ورزقني ورزقني وأعطاني ولم يبقى نعمة يفرح بها الناس إلا أعطانيها وكنت أسافر وأنا متزوج وأذهب وأذني وأنا محصن الآن يقول والله إني توب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى ولكن الشيطان والله ما أراحني لحظة يقول لي كيف يرحمك الله عز وجل وقد كتب عليك الآن حكمك في الدنيا أن ترجم بالحجارة حتى تموت كيف يرحمك الله عز وجل يعني ماذا ستقول له أعطاك وأعطاك وأعطاك ماذا ستقول والله ما أجبته بكلامي أرسلت له أرقام وأسماء صور تعرف ما هي لأن إبليس الحقيق إذا اشتغل علي وعليك في الذنوب واشتغلنا ومسك فينا طريق جهنم ثم أحسسنا أننا نحتاج أن نعدل المسار مع رب العالمين العزيز الغفار قال لك مستحيل يغفر لك الله عز وجل نسيت نسيت المشوار نسيت الطرعة معه نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت, نسيت ولا يزنون نسيت ومن يفعل ذلك يلقى أسامة نسيت نسيت, نسيت. نسيت. ثم يأتي القرآن ليطبطب الجراح وينسف الشياطين من حولنا يقول الله عز وجل قل للذين كفروا قل للذين كفروا كفر يعني سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلوا فعلوا فعل وفعل وفعل ماذا نقول لهم يا رب قل للذين كفروا إيهنتم شوف الشرط لكن لا يأتيني ويقف قلبه وهم أنتها إيهنتم ماذا تفعل لهم يا رب يغفر لهم ما قد سلف شوف الرحمة طيب يا رب لو واحد منهم حرق مؤمن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن واحدة من, من هؤلاء الذين فتنوا واحدة معها رضيعها يوم قال الله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يرمون المؤمنين والمؤمنات في النار وما نقموا منهم ما عندهم مشكلة معهم إلا أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول النبي عليه السلام في البخاري جاءت امرأة ومعها رضيعها وقد التقم ثديها من الجوع لا يعلم أن سيلقى في النار قال فترددت ليس خوفا عليها شوفوا إيمانها شوفوا يا جماعة كيف الناس تضحي لأجل الله قالت بأوقي نفسي في النار بس أهم شيء والله ما أتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولا أسقد رحمته فلما رأت الجنين التقط ثديها صدرت والناس والكفار يصرخون عليها، الآن سيقذفونها فإذا أذاك الرضيع يفك ذاك الثدي ويقول أمّه أقدم إنك على الحق، أمّه أقدم إنك على الحق. يقول ابن القيم فيأتي رجل وقد سرق ألف ألف وسرق قلم. يعني عنده جريمتين سرق ألف ألف مليون وجريم قلم قال فيجعله الله بين يديه ثم يقول عبدي ألم أسقك ألم أكرمك ما لك سرقت هذا القلم قال فتنسلخ جلد وجهه هذا قلم أجل المليون يجب أن اطلع فيها فينسلخ جلد وجهه يقول يا عبد قلم الآن وفيها مليون مسروقة قال فيقول الله أما أنك قد تبت انظر إلى قلمك الذي سرقت فينظر إليه فيجد مكانه حسنا، فيقول يا ربي هناك مليون سرقتها، يوم شاف الدعوة تقلب قال فيضحك الله سبحانه وتعالى انظر حبيب الغالي وأخت الغالية كيف الله سبحانه وتعالى والله لو كنا البشر ما نسامح بعضنا مرة مرتين تغلط ثلاث مرات خلاص نجعل عليه علامة اكس ما عاد نقبل منه ورب العالمين سوف نختم بهذا السياق الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله قال من رحمة الله علينا ستة أمور قال الأمر الأول حلم الله عز وجل حلم الله عز وجل أما أنه لو شاء يوم أن نظرنا أول نظر الحرام أن يأخذ العينين فلا نرى لا حرام ولا حلال قال الله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا يقول لو بأخذك كان أول بلوتوث يرسله أخلي معدي يقدر نظف نفسه ولا يقدر يأكل ويشرب لو يؤاخذهم بما كسبوا إيش؟ لعجل لهم العذاب طيب يا رب سبحانك ما أحلمك قال والثانية هي الستر كم يسترنا الله عز وجل لو الله سبحانه وتعالى مع كل ذنب يجعل وجوهنا علامة والله ما نطلع أمام الناس قال أما أنه لو شاء لفضحك على رؤوس العالمين ولكنه ستر بل أمر الناس أن يستروا عليك بل رتب على أن من يستر عليك أن الله يستره في الآخرة وأنت أصي شوف الرحمة الأمر الثالث قال أن الله جل جلاله لم يجعل لرحمته مكان أو زمان يعني واحد في الصين وقلنا لا, لا ما تقبل منك توفة اللي في مكة يقول طيب يمكن وأنا في الطريق أموت يمكن أجمع فلوس قال لا في أي مكان تتوب وفي أي زمان في رمضان في غير رمضان كان يتورط لموت قال في أي مكان إن الله يبصده في الليل ليتوب مسي النهار ويبصد يده في النهار ليتوب مسي الليل. قال. ثم قال وأما الرابعة أن الله سبحانه وتعالى مجرد أن تقرر وأتوب. تخيل واحدة اليوم قالت والله أنا سأتوب اليوم أنا بغير اليوم. أنا جربت الحياة هذه كلها طفش لازم أضيع وقتي في شيء والسعادة عندي لازم من مؤثرات خارجية لا أنا أبغى أسعد من داخل أبغى أسعد من جوا أبغى أعيش الحياة اللي الله قالها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الله لوعده قال سلن حياة ما هي أي حياة قال الله قال حياة طيبة من اللي يقدر يسعدك من داخل إلا الله عز وجل أضحك وأبكي. قال نحيينهم فقررت أختنا اليوم أنها توب. تعرف إيش اللي يحصل؟ الله علمنا أن مجرد أن تقرر اليوم وتبدأ يكون في حدث في السماء. تعال واسمع على الحدث. الذين يحملون العرش منهم هؤلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني وعند أبي داوود من حديث أنس. وأبي رضي الله عنهم يقول في الحديث الصحيح يقول أذن لي يقول رأيت مشهد في في السماء فقال الله كل قومك رأيت؟ قال أذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش يقول طالعته نبعته يقول رأيته كيف يا ربي يا رسول رأيته قال رأيت ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع عام يقفق فيها الطير يعني الطير يتحرك من الكتف ثم نموت نحن بعد مئة سنة ويأتي جيل ويأتي جيل بعد سبع أجيال يصل الطير من كتفه إلى أذنه سبعمائة سنة هذا رأيت قال الذين يحملون العرش يتكلم الله عنهم الآن ثمانية هم ويحملوا عرش ربك فوقهم يوم وإيدي ثمانية اسمع الشيسون وهي قدرت في الأرض الآن هي بين جعمة أذنها إلى عتقها أربع أطابع والله عجل يقول هي قدرة في الدنيا هؤلاء الثمانية يبدأون يتكلمون كلام اسمع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 طيب بس اسمعش بعدها طوفل للذين تابوا ما تكفي الحالة واتبعوا سبيلك الله يسمع الثمان يدعون لها فلانة بنت فلان واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم هؤلاء أقرب مخلوقات عند الله يقولون يا رب اغفر لها يا رب أنها ثابت واتبعت سبيلك يا ربي لا تعذبها إيش بعدها وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات رأوا جنات الله عز وجل رأوا كيف أن الأرائك عليها أغصان دانية مجرد أن ثمرة تختارها لا تأمر أحد من الولدان ولا تأمر أحد ولا تقوم قطوفها دانيا وجان الجنتين دان تحت زوجها على صورة يوسف عليه السلام يقول ابن القيم أربعين سنة ما تحس يا جماعة لا نفرض فيها الرحمن وَرَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتُ عَدْنَ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ التَّابِ واحد شوف الدعوة لمن ومن صالحة من آبائهم هي تاب في غرفتها الدعوة لأبوها وأمها وأبا صالحة من آبائهم وذرياتهم وزوجيهم إنك أنت العزيز الحكيم شوف العظمة يتوب واحد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 وقاء يقيمون الصلاة قال لما قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين فها هو شهر الرحمات التي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يروا الهلال في الأرض يعلق قلوبهم في السماء يقول رأيتم الهلال اليوم فتحت أبواب الجنة الثمانية فلم يبقى منها باب قال أمر الله فشرعت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران فلم يبقى منها باب ونادى منادي يلي أصرفت على نفسك وأصرفت أنت المتكلم على نفسك أتريد الجنة لأبواب مفتحة تعال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ثم قال مفاجأة عليه الصلاة والسلام قال ولله اعتقاء من النار وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة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 270 مليون جزيء مقلبين عشان تحمل الأكسجين تنفسه الآن في كل كرة حمراء 270 مليون لو قيل لك تدفع دينار واحد على كل جزيء مقلبين ولا ينقص تدفع 270 مليون جزيء مقلبين لك ولأولادك كم تقدر تعيشهم من ثانية 270 مليون على كرة حمراء داخل أربع قطرات من الدم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ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 فبأمرك وبما يرضيك وإن سكثنا أو سكننا فعن هي يا رب العالمين اللهم اجعلني وإياهم ممن ترحمنا رحمة في فوق الأرض رحمة تحت الأرض رحمة يوم العرض اللهم يا رب إنك هيأت لأصحاب الكهف رحمة في كهفهم فصارت الشمس تعتني بهم وتقلبهم اللهم فعتني بنا كما اعتنيت بهم واجعلنا من أوليائك وأهلك وخاصتك يا رب العالمين جمعتني بهم فوق هذا الفرج اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش اللهم جمعتني وإياهم في كراسي ومقاعد صنعها البشر اللهم أرني إياهم أخرى على الأرائك تجري من تحتهم الأنهار يا رب العالمين آسف أحبتي عن إطالة لكني والله ما أتيت إلا حبا لكم لي ولكم الرحمة عند الله التي يبلغنا بها الله سبحانه أعلى الجنان فسامحوني وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وطئت قدمه الترى وجزاكم